ولدناهم وإنهم لا يقولون مكرًا من القول وزورا وإن الله لعفون غفور والذين يظاهرون من النساءهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم تعظون به والله بما تعملون قبير فمن لم يجد فطيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مستينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم